تخيل ان هذا الماء جلب مسانتك واصابك الفضل اخير خلي تبايت ماء عظيم في الثلاثين خروج هذا الماء من اسم الاخر قال ايه والله اذا شب اللي لا يساوي عند, <تصفيق> لا عند ما يسرح الله سبت أقولي يا كلها لا استطيع أن أقول من أحد عودة هذا ده لا يملك من أصل شيء ما وصل بشر البنك يعطي النساء والله هذا من أنا أحب سؤال شيء أنت بكرة إلى البنك فقر يعني فقط لا لا بشارة مع عيني لا تلوسته سبعةيني بمشي سبعين صار وصل وضرب حك الجلوس شوفت أنا أسوي هذه بروت فصار عفوت الاعراب شرير يقتلهم كل يوم لعميكم في البلاد كيف؟ فأنا عمري عشرة من عمري كريم هذا المستورخي من البلاد أضرب الله صوتي أكره هذا الكلام هذا كيف؟ من فرح؟ لا يشوي هذا الدنيا وامدركت يضرب ولا الله بل يتصدر بحرق الذي وبنفسه وبنجانه ولمستشاريه ولمستشاريه ولمستشاريه يقول الشيخ ومن الآيات الثالثة على ذلك فالله تعالى إن الخطل إلا لله عمر أن لا تعبده إلا إلا ذلك تجينه تحكي طيب تحكيم الله تعالى واتجينه طيب أن تحكيم طيب غير ولكن أكثر الناس لا يتصدر. فهل فهل في أولئك من يتحف أن يوصف بأنوؤه الله المعذور لحظاو وأن عبادته وحده في الدين الصين؟ قد أخطأ الدين الصين؟ سبحان الله وتعالى عن ومنها تعالى عندما يأمر الظالمين لين تلو، عندما أمر الظالمين لين تلو، ومن عقل الله تعالى أن يصفه إلا لله على ميت وعليه كان متوكلاً المترسرون فهل ذين سيقول؟ هل ذين من افتح المتوكل عليه وتصور الأمور إليه؟ أكن من هذه المطهور؟ وكل شيء <تقول شف أيضا> حيده ومنها قلوب عارف وأنت من لهم بما أنزل الله ولا تتبع الله عنه. واحضرهم ان يكتنوك عن بعض ما انجر الله منه فانت ويلو فاعلم انما يريد السلطان وان يشت ببابي ببعض الظنودي كلنا عن هذا الطريق فليعلم انه يمتح من قبل الاسم يعلم هذه الشيطان لما يكتبك اولئك المشرعين لن يستحق عن نوصى بأن يكتنوك بما أذل الله، لأنهم متعارض في اتباعه. خلاص متعارضون. أن تقولوا مزايح، أن يقولوا لكن زواجنا صالح. أول ما تخطئون لديها مخالف الحق، تفسرنا في المصحف. استغنى عن مدرسة في ثلاث شيطان. شريعة, شريعة, شريعة الهوى، شريعة العمل، شريعة الدولار، شريعة الباطل، شريعة الظلمات، شريعة العدوى والبرد. خلاص كل هذه شريعة فاحشة. أنت من صبي كنت الصبي اللي عن كل من يحكم غير من يلخمة أعلى إذا أبنت صين أعلى بس سات إذا من قبل ترى أعلى بس على بنت صين ما بس ما بس العمل شرائح الدوار شرائح الورق شرائح الهواء شرائح القرف شرائح السلال شرائح الشحنات والبضائع ما بس يقول ومنها قوله تعالى يقص الله لا يقص الحق هو خير الفاسرين هل كذب من يتحت النصف لأن يقص الحق وأنه خير فاسرين ومنها قوله تعالى أتغير الله أصلا وهو الذي أنذر لكم الكتاب منفصل هل أنذر كتاب؟ ومنفصل كتاب أنذر؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم نزل من ربك الذين الذين من من والذين اتقين المستقيم الذين اتبعوا القران والسنه يعلمون انهم ذكر من الله يجري عليهم والذين يكتبون القوانين الوضعيه بالنسبه للحال او بالنسبه للمقال يرجعون انه ذكر من الله يجري تماما تماما تماما سمين. انت رضيت عن نفسك نظام لحياتك وتفريعا بكل بلا شيء نشاطك اتباع لهذه قالوا قوانين فانت تماما صدعنا الحق انها مخالفة الهواء انها شريعة النجاة انها كذا وكذا وكذا منصفات شريعة اللي اسمانة فعله فتأنك تزعم انها انجرة عندما يسمى فعله كمعن الذين يتبعون حكم الله يوقنون انها انجرة عندما يسمى اتفادت في ولائك المكثورين من يستحق ان يوصف بانه هو الذي انزل هذا الكتاب مفصلة هل اجعلها الذي يشهد أهل الكتاب أنه منذر من ربك بالحق وبأنه تمت كلمات صدقاً وعدلة نعم عندهم عند أبعين تمت كلمات القانون وتمت كلمات بالصور صدقاً وعدلة صدقهم وعدلهم صدقهم وعدلهم يقول أي صدقاً في الأكبار وعدل في الأحكام إنشاءها كما قلنا كلها حق في إخباراتها أو في إنشاءاتها في إنشاءاتها من والنوي عدل وإخباراتها لميرفة فيه، ومنها قوله تعالى: قل أرأيت ما أنذر الله لكم من رزق تجعلتم منه حلالا وحراما؟ قل يا الذين أنذروا الرزق، فمنذا يبغضون؟ لماذا, لماذا يحللون هذا ويحرموا ذي؟ لماذا؟ هم ما شرط فيه؟ يقول: قل الله الله أدنى لكم الله جل أعطون إذن واعطون إجازة حتى يشرعوا ما وصّهنا تعالى. هل الله عز وجل ألنا لغم أن يشاركوا في حكمه؟ سبحانه تعالى نعم هم أخذ الإذن والإجازة من, من؟, من شراطينين من إبليس عليه دعم الله نعم بعضهم أولئهم بعض شراطين من إنس والجن بعضهم إلى بعض هذا صحيح يقول فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه الذي ينزل الرزقة الخلاق، وأنه الذي لا يمكن أن يكون تحليما ولا تحريم إلا بإذنه، هذا هي الدعوة. من الضروري أن من خلق الرزقة وأنزله هو الذي لا يتصر في التحريم والتحريم. هذا من الذي أوجد هذا الرزق هو الوحيد الذي له الحق أن يصر فيه. هو الوحيد الذي له الحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام. لأنه هو الذي خلقه. فالذي يأكس قضية فيحلل ويحرم تماماً كأنه قال إنني, أنني أنا الذي خلق أنا أنا الذي أنزلته ولذلك أنا أشرف طيب هذا حلال وقد أنهاش يحرم ثم يوم يغيره ويقلل كيفما أشاء هذه دعوة واضحة لأنه تفرب بالرزق يتفرب بالخلص يقول الشيخ سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك استحليل والتحريب بهذه المسلمات المسلمة يتبين لنا أن الحكمة غير ما أنزل الله مناقبة واضحة لا لبس فيها في التوكيد الأسمية أن الذي يعطي لمسيح حق الحكمة والتشريع سماما يعطي لمسيح ويسبق عليها هذه السفر التي مرت معنا كلها بلا تضعيب وبلا فهذه الصفات هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى يتفرد بحق الحكم والتشريح والمنازعة في الحكم والتشريع ثاني المنازعة تلك الصفات المجمل الوجه الأول والوجه الثاني يتبين لنا أن الحكم والمعنى لله مناقبة صادحة في توحيد الأسمائي في كما أنها مناقبة صادحة في توحيد الروبي كما أنما مناقضة واضحة بمعنى الشادتين كما أنما مناقضة واضحة بمعنى الدين. تبقى معنا الكلام عن منزلة الحب وما أنزل الله بغير ما أنزل الله, الله. التوحيد والطهية ثم عن منزلة الحب وما أنزل الله بغير ما أنزل الله من ان الإيمان على الجمل. النوع الثالث النوع الثالث النوع الثالث لأنه إصراض وضعه العادة بالعبادة إصراض وضعه العادة للوضع الحال للتعريض من نوع الثالث النوع الثالث فالإداف على الصحيح هو المعبوض بحق الإمكانة أو لباطل. ونحن أصلنا إلى هذه الدينية لخلينا معنى هذه إله إله في الله. فذكرنا أن إله هو المعبود. بحكم كان أو بخلاف آله الكلام الذين عرفوا إله وأنه هو رب المشرق أصلا. ففصلوا في تعريف إله على النوع الأول منواع من أو منواع من أو في أي فطره على تعريف أربعة هذا لك في غاية الخبطون وعلى هذا في المراد الذي في ترده هو إصراب الله سبحانه وتعالى في العبادة جزء العبادة كل ما يسمى عبادة لا بد أن يفرض من أوله سبحانه وتعالى رأنت ذلك العبادات المبكرة. أو العبادات القلبية، أي الباطنية. فالمؤمن الموحد هو من أصل الله أنا وتعالى، مشتت أنواع وصور العبادات الظاهرة منها والباطنية، ولم ن ولم ونا نستثنى من ذلك عبادة واحدة. فكل يسمى عبادة هو حق فاضل لله سبحانه وتعالى. لا يشارك فيه أي خلق من مخلوقات. إلا أن هذا المفهوم تعرض للإنحراف على مدار السلوخ الدفاع وهذا الإنحراف مر معنا من الحديثنا عن توثير الربوذي ونقصد بالإنحراف هو الإنحراف لمسطول التوثير لمسطول التوثير لأنه ذهر التئام كثيرة من البشر حصرت مفهوم التوثير على النوع الأول فقط هي على توثير الربوذي وخرجت منه توثيد الأولوجية يشير أن توحيد العلوهية هو المقصد الأساسي للتوحيد أو الترجمة العملية للإصرار وإحزانية الله سبحانه وتعالى تقول شكرا السنة التامية وليس المراد يشير إلى هذا التحريك أو القراح الذي وقع في المسؤول التوحيد وليس المراد للتوحيد مجرد توحيد الرجوع وهو اعتقاد أن الله وحده طالب العالم هذا المسؤول ليس المراد على التحقيق من الإخلاقية أو من الصلح فلو كان هذا هو المراد لكان على هذا الأسجار مفريكي قريش لكانوا مؤمنين لكانوا موحدين يقص على ذلك سائر الطائف التي حاصلت عن منهجها ونحن صررنا من قبل أن هذا التوفيق في هذا المعنى أي التوحيد الربيع لم تطالب فيه طائفة من البشر على هذا تعتبر كل الثوايث التي يحرق عن منه بالله يعتبر وإيه منهم. ولكن الأمر ليس على هذا النحو. يقول وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيدا رجوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام وكثوق فالمتكلمة وأربراك حقوق عندما عرفوا لله عرفوا بأنه بأنه صانع المدبر الخالق الحالق ولم يعرفونه بأنه المعبود يقول كما يظن ذلك من يظنهم من أهل الكلام والتصور ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك أي أثبتوا توخيدا ربية بالدليل فقد أثبتوا غاية التوخيد جعلوا غاية التوخيد الذي يسعى عليه العبد هو أثبت توخيد الربية هذا الحراف المدير أرى في ذلك قريب المشهور سماه بدليل الثمنة رغم أن هذا الدليل إذا كانت هنا آلهة إلا الله لكثلت هو نفسه في إثبات توحيد الأولوية وليس العكس يقول ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وكانوا فيه السناء المزعود مصطلح مصطلح عند النصوصة وكانوا فيه فقد كانوا في غاية التوحيد فإن الرجل إذا قرر فهمنا يستع هذا الكلام بعد أن قرره هذا الصغير الفاسق عندما استع يتصوره ويقول فإن الرجل إذا أقره مما يستحقه الرب تعالى من الصفات حتى لو قرر تحديد أسماء وصفات الذي هو متمم لتقييد ربه يقول فإن الرجل إذا أقره بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزعه عن كل ما ينزعه عنه وأقر بأنه وحده قارئ في شيء لم يكن واحدة هذا الحظر لا يكفي في إثبات حقيقة تصفيد العبادة لابد أن يبدأه بإيش من نوع الثالث تصفيد هل هو التصفيد العبادة يقول لم يكن واحدة حتى يشهد أن لا إله إلا الله على المعنى الصحيح ليش الإله إنه المعبد يقول حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله ثم شرح معنى الإله هو الإله المستحق للعبادة هو إله المستحق ليس مجرد الخارق أو الرازق أو المجدد أو المتصرف والمسفح من هذا الحد حتى لو أضاف إلى ذلك توحيد الأثناء والصفات فالقهن العزيز العليم كل هذا لا يدفي في إثبات حقيقة التوحيد يجعله موحيطا حقيا يقول فيقرب أن الله وحده هو الإله المستحق بالعبادة ويلتزم ليس دعوة مغربة إنما لكل دعوة حقيقة وبرهانة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له لذلك يعرف توكيد هل هي كما قلنا توكيد العبادة. يعرض كذلك بالتوكيد العملي الإرادي أو توكيد الصلب والقصد. يعرض توكيد العبادة لأنه المراد فيه العبد أن الله تعالى بشتى أنواع العبادة. يعرض بتوكيد الصلب والقصد لأنه المراد فيه أن يسلب الله سبحانه وتعالى العبد بالصلب والقصد فلا يشرب في صلبه ولا في صلبه أحداً من خمس. كذلك يعرف بالتوحيد الإرادي العملي لماذا؟ لأنه أيضا النصوصين العبد أن يسرد الله تعالى بإرادته وبعمله فلا يشرك أحدا من خلطه في إرادته وجه من الوجوه كما تكلمنا عن نفس المسرفين من توحيد روضية ومن توحيد وذكرنا أنهم أحروا بهذا التوحيد ولم يمزعوا فيه نتكلم عن نفسهم من توحيد الإلهية وعلى النصوصين تماما ففي أنهم قبلوا وأقروا التوكيد الربوغية والتوكيد الأسماء والصفات إلا أنهم نازعوا في توكيد الأولوغية منازعة أجبت أو منازعة هي على التحقيق السبب الرئيس بالمجاعي بين الرسل وأصوامه فحقيقة الصراع قديما وحديثا بين الحق والباطل ليست حول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وليست حول إثبات أسمائه وصفاته وإنما حول تقربه سبحانه وتعالى بالعبادة والمحروم الشامل للعبادة الذي يتآتي معه. نقول كان توحيد الملوهية هو الساب الرئيسي للصراع والمناجعة والطفونة بين الرسل وأقوى منه كان كذلك في القديم وقال حتى الآن في ربك الناس هذا هو الصراع هو الرئيسي للصراع بين الحق والبطل ليس حول معرفة وجود الله سبحانه وتعالى وليس حول معرفة وجود الله بأسماء وصفاته وإنما حول تفرق الله سبحانه وتعالى بالسلطة المطلقة حول الأمر هل الأمر لله سبحانه فعاله أم الأمر للبشر أم الأمر مشترك بعضه لله وبعضه للبشر قل إن الأمر كلهم لله هذا هو حقيقة الصراع في القديم وفي الحديث فالفضل ما نزعوا في إثبات وجود الله وما نزعوا في إثبات أثناء وصفاته وإلا ما في تفرده سبحانه وتعالى بالصفة هذه هي النقطة التي حدث فيها النزاع في القديم ويتجدد النزاع في العصر الحديث. لماذا؟ لأن قول الرسل قولوا لا إلهي الله معناه ترجمة عامية تجريد كل الصلوطات وكل الاقتصادات وكل أنواع وصور العبودية تجريدوها ممن من تلك الآليئة والأنداد المزعومة البطلة وإعطارها حقا فارصا لله سبحانه وتعالى وهذا ما لا يقبلون المشركون لكل عصر وانت كل مصر لا يقبلون بأي حال في الحال. من الحال لذلك ماذا قال؟ ما أحيث الرّب سبحانه وتعالى سيثبت أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا الحين أمر لا تقبله القلوب فهم تعودوا أن يزروا أو أن يفصلوا أو أن يقسموا الاقتصاد هذه لله وهذه لشركائنا هذا الأمر الذي جاء تعقيد التوحيد لتهدينه من السفسط فلا إله إلا الله معنا ترجمة عملية كما ذكرنا في الموجز الثلاثين معنا إفراد المولى سبحانه وتعالى بشتى أنواع السلطة كل ما يخلص بالله سبحانه وتعالى لابد أن يفرض له. ولا ينزع في ذلك أي ندم أو أي إله أو أي رب من أرضاب والأنذاب والعليه المزعومة الباطلة يقول الشيخ الإسلام السميع في مجموعة التكاوة في مجلة الثالث الوحيدة والسفعين يقول فالإسلام يتضمن الإبتسلام لله وحده فالإسلام يتضمن الإبتسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مؤمنا كان مسلما كان ايش؟ كان مشريكا نقول فمن استسلم له ولغيره كان مشريكا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا ان كفر افله وان ايش؟ مش مش مرتد, مرتد. مرتد. مرتد. إيه ثم ايه؟ بالنصي هذا جعل انتهاك قضيه وهذا أقر ثم ايه؟ ناقض العهد ناقض لا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به الى في الحكم سواء والمشرك به والمستجبر عن عبادته كاسب كلاهما هما إيش؟ سواء هذا لم ينفعه هذا القدر الذي أقربه لم ينفعه لماذا؟ لم نهو نقضه كأنه ينصر الضزان من بعد طول صحيح؟ أقرب التوحيد الربية ثم التوحيد العبادة أشرح مع الله غلط وهذا في جداية رفض رفض الأمرين وإن كان يجاعد جاء الشفنات عن فكلاهما فكلا هما المستجبر والمشرك كلاهما هما إيه؟ كلا هما في سواء كلا والاستسلام معطماه المسلم من هو الموحد لا تقولش له وحده يتضمن عبادته وحدة بدون أن تشرك... أن تشرك معه وغيره أي صورة من صور العبادة يقول والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحدة وطاعته وحدة وطاعته منصور من صور الإسلام أو من صورة الإسلام اللي عنها أن يطيع الله ثم وطيع معه وغيره بثلاث طاعات لله شركه شرك أكبر من مسات المع micro والاستسلام أن تفرضا الصاعة سبحانه وتعالى. كما remember an أن tim filming Mu Shah والاشروف في العباده يساوي الشرات في الطاعة والاشروف للطاعة يساوي conscious vorbere suchen العباده كلما شرك الأكبر مخرج عن ملك وث وعلى هذا تقضية الرسول مع الخومهم وحقيقة الصراع بين الحق والباطل لا تحضر المعرفة والفضيل فالفضل كانوا يعرفون وكان يصدقون وإنما حول متضعيات هذه المعرفة وهذا الفضيل حقيقة الصراع بين الرسل والأقوامين وبين الحق والباطل حول الإسلام والانتياج والإدعاد والقبول لحكم الله وحكمه فيه هذه حقيقة الصراع في القديم وفي الحديث وليس للصراع أي صورة على التحقيق إلا هذه الصورة ليس أبدا هذا المعرفة والفضيط لا القوم يعرفون ويصدقون بل قد تكون هذه المعرفة وقد يكون هذا التصديق في أو درجاته قد يكون. وقد تكون معرفة يقينية وقد يكون تصديقا يقينيا فلنجد هذه نكتب الخلاف وإلما نكتب الخلاف حول النزاع، لأيوما يكون الحكم، لأيوما يكون السلطة لأيوما يكون الاخصال للنباق أن الأمداد الشركاء هذه النقطة التي حدق بينها بين الأطواب وبين رسولهم الصراع وهي التي يعدت فيها اليوم بين أهل الحق وبين أهل البطل والصراع والمناظر قال تعالى تألنهم لا يكذبونك ما يكذبونك أيضا يعرفون أنك على الحق بل الحق يليم صادق أمين يعرفون، ولكن الظالمين بآيات الله رب وإباء والسجبار بالخضور لحكم الله وحكما رسوله وجه حدودها والسيطاناتها أنفسهم فالقضية في صف الرسل وحدب محبة الحق والصبر والإذعان والاستسلام له وفي صف الكفار والمفسدين والمشكدين والمفسدين والصغير كرائية الحق والصبر والإعراض عنه وعدم الخضوري له محبة الحق وإذعان وغضوب وانقياد له وفي المقابل كرائية الحق والصبر والإعراض عنه بل جاءهم بالحقيقه ما قال تعالى وابصرهم الحق كارهون هم بذلك يارهون لمن انزل الله كما قال تعالى لا تجئناك لقد جئناكم بالحق ولكننا اكره من الحق كارهون فكل هؤلاء ذلك بانهم كارهو ما انزل الله فاحبط اعمالهم فهم لما انزل الله يعرفون الله باسماءه وصفاته ويعرفون الرسل لا بأوصفين وبكتبين كل هذه الأمور يتنجها ولكن على التحقيق القضية هي الزراهية ما جاء بها ولا الرسول زراهية إيش؟ ما جاء به ولا الرسول من التي تنزمهم أن ينصدوا الله صلى الله عليه وسلم بشدة هذه الأمور التي حدثت أجلها في أجلها الصراحي القديمة وكذلك أما عندما نقلق الحسن بغير ما أعوذ الله بسرقين قد فهي من ثلاثة أولئة فهي من ثلاثة أولئة مناطق التواصيل الأدوية من ثلاثة أولئة وما ترجع إلى هذا المفهوم الذي قررناه ولكننا نتصل فيها على خلالها فنقول الوجه الأول والذي فيه تقرب لنا أن الحكم جلال من أنزل الله مناطق مواقبة واضحة لتواصيل الأدوية تعرفنا بالعبابة تعرفنا بالعبابة أنا ركشت المثالية، لأن كلنا نعبد الله وربنا، متفقون على تعريف المفروض. مفروض هذا التعريف أو المفروضات هذا التعريف، هل هناك مفروض أو جزئية من المفروضات أو جزئيات الحياة تخرج من هذا التعريف؟ أبداً. فكل جزئيات الحياة والمفروضاتها تنطبل وتدخل في معنى الأولوية. كل مفرقات الإنسان ونزويات الحياة فانتظم وتدخل في معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. كل حركة كل سكنة كل قول كل تلك لابد أن يكون عدادة خارصة لله سبحانه وتعالى. والنوى الحنوى وقاله يوضح لنا هذا المفروض وغاية المبوضة كل أم صلاة ونصف ومحياة ومناتي لمن الشركاء الأندات وطواغط لا لله رب العالم حتى الموت لابد أن يكون عباده لله الإنسان ليس الحياة فقط لا حتى النوع فأنت كما كنت من قبل وفر لله إنت بالي وفر لله هذه الصفة الصحيحة بالعبادة هذه الصفه التي خلفت الله في أجلها وما خلفت الجنة والإنسان إلا عبادة حقيقية وليس عبادة نشترك فيها مع الله غير محادثا ومعاملة لذلك وعلى هذا فهذا اتصال المجد الذي عشبنا له مرارة ومتقرارة من, من التضعيد بين الشعار والشرائع أو بين الأنظمة التي تحكم الناس وبين العبادات هذا أمر باطل مثلان جديد في جميل فكل من ناحي الحياة العبادات المصطرحين المصطرح الوحيد والأنظمة السياسية والأنظمة الاقتصادية والأنظمة الاجتماعية كلها غير من ناحي النشاط البحري كلها لابدت أن تضع لمسهوم العبادة فكما أنك تمارس العبادة في صلاتك وفي حجك وفي صيامك وفي أسكارك وفي دعواتك كذلك أنت تمارس العبادة باتباعك لتشريع الله في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في الحرب في السلم في الثالث الثالث وكلها عبادة الله ما فرق بين هذا النوع وبين ذاك النوع فمن تلك العبادات التي يفرض بها المولاد حالنا وتعالى بالإغاثة إلى الأنواع المشروعة من المدد للذفش للدعاء والإستغاثة والإستغاثة إلى عضيلي كذلك من تلك العبادات عبادة إيشت الحكم والسحافة ونحن ذكرنا من قبل آيات كثيرة لما تخلمنا عن التوحيد الأسنان من الحكم إلا, إلا. فالحكم عبادة كما أن الزبح عبادة كما أن الدعاء عبادة كما أن الصراع عبادة كما أن الصوم عبادة ونحوها كثير كمان هذه العبادات تفرض لله ما صعيه كذلك من هذه العبادة عبادة, عبادة مريبة عن نذهب عن نذهب كثير من الله إلا برحمة ربه وعبادة إيش الحكم إلا لله ملك الخاص لله سبحانه عبادة خاصة لله سبحانه وعلى لابد أن يفرض الله اللي جسد وكما أننا المسادي معنا مكفر الذي يشرك دعاء الله غيره ومكفر أبلا غيره إشرد إذا بحده ما هوين دوره ونكرف الذي بالصغير فلِمَ من العبادة مات مع الوجه الثاني لا يُصدَح في صورات العملية إلا من خلال الانتزال لكتلة الله, الله. والنور فانة عالق مفحَّم هذا المفتوح فانة عالق الحكمة الله لله هل غير الا تعبده الا اياه وحده يتفكر في خلاص قرر هذا الامر ان الحكم لا وحده ثم عقد على ذلك بان مضمون العبادة الصحيح يقضي منك ان تسيده وحده فقط فأمر ألا تعبد إلا وحث لماذا عقد بذكر العبادة بعد أن قرر هذا الأصول لماذا عقد بذكر أن العبادة لا هو وحده بعد أن قرر أن الحكم لا هو وحده لا يوضحها وكل ماولى عز وجل يخسر أن مقتضى إفراده بالعبادة يقتضي أن تفرده بالحكم والعكس بالعكس أن مقتضى الشركة بالحكم أو في الحكم يقتضي أنك تكون مشركاً به في الحكم ثم أفضل ذلك الدين القيام وليس هناك دين لله أن هذا بك من حكم إلا لله مباشرة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فأمركم أيها الناس بعبادتي سبحانه وتعالى وحدة يقفضي أن تفرضوا وحداتك من حكم إلا إلا أمر أن لا بل في آيات جسد يقول لله نساء سعالة وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا صحيح؟ في المقابل في تقرير المفهوم الحكيون وأنهم من خلق الإغدادة يقول تعالى وعبدوا الله واشتغلوا صاغوت ونحن من خلق بيننا أنهم معانا صاغوت الحكم بغير ما أنز الله والحاكم بغير ما أنز الله هو صاغوت نفس الله تعالى من دون ان يتاخذه الا هو فهذه الايه اللي بتتكلم عن العباده ووضع هذه الايه, هذه الآية عنه حكمية. إنكم اللي بتتكلم عن الحاكميه المفهوم الذي فصلناه بمعنى التوحيد وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وعبده وله الشانق الثاوي فكما ان الشركه بالله في صورته الظاهره شركوا بالله ثلاثه في كذلك الشركه في قسمين وفي التحرف الى غيره شرك في التصور وَقَالَ مَعْقَلَهُ هَذِهِ الْأَيَاتُ فَسَاءَ عِبَادِي من هذه قَالَ فِيهُمْ مِنْ هَذِهِ السَّبَقَ وَالَّذِينَ اشْتَنَبُوا الطَّهُورَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَانْظُرْ هَذِهِ الْأَيَاتُ وَالَّذِينَ اشْتَنَبُوا الطَّهُورَ إِشْرَافَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَقُمْ أَنَّ الَّذِي لَا أي مباشرون، أي عاكرون، هو محدود عن المفهوم التشريعي، لقد وقع في عباده هذا الطاعوت أي عبدون، بدون رأس الآية. والذين اجتنبوا الطاعوت اتبعوا هذا المفهوم، والذين اجتنبوا الطاعوت أي عبدون، الذي لا اجتنب الطاعوت ما حكمه وسخر وعلى بوله هذه الآية صريحة، أنه قد وقع في عباده الطاعوت سواء كانت. سوى ان كان عدم الاجتناب بالمشاركة او بالمشاركة وبان يصبح جزء من نظامنا فما بالك بان يتحاكم اليك وما بالك بان يمتزع تقنعك هذا ليس عدم الاجتناب هذا التغوط بنفس العين يجبين ان يتحكمه للتغوط فالاية اوضحة ان مخاركة التغوط بالمعشارة بالمعناسة بالمعكلة والتي أكبر منها ومن أدراجها مخالطته بالحضور لحكمه وبإنساء حكمه في عبادة لهذا الصور وعبادة مثل هذا الصور وفقنا بالصور أي عبد الوقت بل المرضى سبحانه وتعالى وفقا لهذه المحامين وفقا لهذا المعنى يقرر منه أنه او ان الاشراك في عبادته يساوي تماما الاشراكة يخدم سواء بسواء وليس هناك ازمة بين من يشرك في عبادة الله في سوره الزمر سيقضى رجو وصني يا سوق لصرف او لفسد ايش هناك فرق بينه وبين الذي يشرك في سبحانه وتعالى ربض بحكم غير الله او خاتم الى حكم غيره بين تلك الصوره وبين لماذا لان هذه عباده لابد ان يشرك بها المولى تعالى وفي قوله من لابد ان يشرك بها من هذا ما في سوره الزمر الكهف سيدى سطر الشركة الشركه الحكم كل الله صادق كل علم لا لا لا لا لا قول الله عالم بما لبث. قال تعالى. الله عالم بما لبث. لا وغيب السماوات والأرض. أبصر بي ما لهم من دوني هو ولا يشرك في حكمي أحد. ولا يشرك في حكمي أحد. هذه الآية تبين أو تتحدث عن إيش؟ عن الشر في الحكم. وفي إقرأ ابن عمير المقرة سبعة صحيح. ولا تشرك في حكمي أحد. صورة الناس. ولا تشرك يحبيني أحدا ثم في نفس الصورة يتحدث المولى سبحان عن الشركة بعبادة يقول في آخر البقاء في آخر كه. ها ولا تشرك بعبادتي ربك أحدا ولا تشرك بعبادتي ربك أحدا فمن كان يرجو لقاء ربيه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربك أحدا انظر لكي تلايا وانظر لأيه بابادة ولا يشرك في خطية أحدا ولا يشرك في عبادة ربي أحد فالشرك في العبادة هو بنفسي وبعينه في أشرت ليس فقط بين هذا وبين ذاك يقول الشيخ شمس في مجلة الرابع من جول يونيو صفحة ثلاثة يقول ويصح من هذه الآية ولا يشرك في خطية أحد ولا يشرك في عبادة أحد أن مكتفي أن مكتفي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم يشركون لله نصحة من هذه الآية ولا يشرك في حكم أحده أن يش... الذي يستغي حكم غير حكم الله ويتمعه من دون حكم الله هو يشرق لله من نصف الآية ونصح من هذه الآية ولا يشرك في حكمين أحده أن نستغي أحكام المشرعين غير ما شرر الله أنهم بالله بالله. بل يقول في موضع آخر في المجلد مجموعة 7.162 يقول الإشراق بالله واستمع لهذه الحولة المسيطة الإشراق بالله في حكمه والإشراق به في عبادته إلى كلها بمعنى الواحد الإشراق بالله في حكمه والإشراق بالله في عبادته كلها بمعنى الواحد لا فرق بينهما البثاء يقول الشيخ لا فرق بينهما البتا يقول وانظر للتشبيه وانظر بالمثال الذي ذكره رحمه الله يقول فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يقول بذي ماذا كالذي يعبد الصلمة ويسجد للوسع ولا فرق بينهما البتا بوجه من الوجوه. عن الوجه قال بعد هذه البيان البيان قال من لكن الشيء اشرب بالله هو, بن... هو بنفسه هو بنفسه هو بنفسه هو بالله في خط لا في هذا هذه البدع ما لها طعس خط يقول الذي تم تلك التشريعات الوضعيه تماما تماما كالذي يكتب تماما في الشريعه ذاته يا ابو النجوم فك الصوره الفجه الايه في الشير تعرفوها هذه الصورة لا تختلف تماماً عن صورة المعاصرة، عن صورة الحبيبة. إلا في الصورة، إلا في الشكل. ولكن في الجوهر وفي التحتية مساوي المعنى. لم شف الدوسي كلهم شف من الناس. هذه الصورة فجّة تعريفها مفوص. أبعد مفوص إلا أبعد مفوص من, ما... من, من بس ولا هذه الصورة الصريحة التي لا تختلف عنها هي تماماً دعنية الصورة التي حبستها في الرف. والرف لا إلا. فكما أننا نحكم حكما وخمينيا قطعيا الإنسان لا يتوقب به على أن الذي يجب في الصنع والوسفل كذا فذلك نحكم حكما قطعيا لا نتوقب به على أن الذي يتبع والشيخ يتبع يتكلم عن من يتبع عن المتابعين ولس عن المشارعين او الكسك، هذا أكبر شو تتحدم عن من، عن الذين يتبعون تلك التشريعات فكذلك نحكم على أن الذي يتبع تلك التشريعات وهو يعلم إننا مثالها لما أنزل الله وأثبت رسوله عليه السلام نحكم عليه كأمير سفر الحضر بنصرة. ولا فرق بينه وبين الذي يسجد للصنم والوحر. ألف. هذه صورة تجدر. الجميع يتذكر ماك على نفسه. أما تلك الصورة فيقول صلى الله عليه وسلم يا تبع الانحراف والكذب والدخن الذي أصله مصونة يهودية؟ لو أن مصونة يهودية صفيا مطيئ كما قراره الرسل وكما عرضاه المولى صلى على لما حدث هذا الغبش في التصور من الغبش في التصور نتيجة ليش؟ بصلاة مصنوع العبودية عن جميعنا نتيجة للقصر المسلوم العبودية على تلك العبادات التي نتفق عليها من الصلاة والصور والذكاء والنظر والدعاء أما الحكم الذي هو الترجمة العملية للعبودية أخرجه أخرجه من أخرجه من المسلوم الأودي، أما على الحديث، كلاهما إبداد من الله ولا عكس ولا عكس، كلاهما يصير كل وكلاهما إبداد اللغير من الله. أن هذا عبد حجر، وهم واسع، وهذا عبد مشرّم من الدنيا، عبد صابر من الدنيا. أما الجهر واحد نفس لا القديم ولا الحديث. هناك مسلم يريد أنفسه أننا كما ويشدد بالنكير على الذي يذبح لغير الله ويشدد بالنكير على الذي يدعو غير الله ويشدد بالنكير على الذي يستغيث بغير الله والذي يطوف بالقبور ويدعو الأموات نشدد بالنكير على هنا لماذا لا نشد بالنكير على الذين لا الذين لا يتابعون الله سبحانه لماذا لا نشد بالنكير على الذين يتابعون غير الله, وحكم الله, وحكم الله هذا تبعيد للدين تبعيد من خوف التوكل تبعيد من خوف التوكل إنه نحن لا نمزع أبدا حسن لله أن تلك العادات من النزري والدعاء والتوكل والاستغاثة والاستنصاف والذب حق المطرد بالله لا ننادي في هذا ولا نتخمين توكل إنه ولكن الذي المنازع فيه هو ذلك الطبعية هذا من الانصاف المعاملة هو الممكنه العقيدة نفهم رب لا ان تنتشر وممكن رب لها ان تغير نفهم نكس كيف سواء في تلك الأبادات أو في الحق والتحافل هذا شيء يكون وهذا شيء يكون أكبر لكن الذي ننكره هذا الطبعية هذا من الانصاف المعاملة مع الدين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 فلماذا هذا القضاية للأمين؟ ومن هذا المصنفات يطرد لهذه الأنواع من الأنواع الإبادة ويطرد تقول الشيخ صلى الله عليه في يقول أنتم تركزون بحاجة لجنوعة يقول أنتم تركزون على شرك الأموال ولا تركزون على شرك الأحياء هذا عن المصحيح لا نجى في أحد لماذا تتشغل على شرك الكبير؟ نعم نقرر أنه شرك أدوار نقرر بإملا والله لن نجى فيها حاشا لله ننجى لكن كما أنك تقرر هذا قرر ذاك أيضا لماذا تتضعيد؟ لماذا تصور؟ يقول أنتم تركزون على شرك الأموال سياتي لماذا؟ أنا جاي مع رفا لأنها ليس الأموال الذين عبدوا من دون الله أو لأنها هذه المشاركة وهذه الخمور ليس هناك من يحميها ويحرصها ويطرد تلك المعتقدات الباطلة بالقوة لأن هناك من يطرد تلك المعتقدات الباطلة بالقوة لا لا, لا لا أحجم كثير من الناس إلا من رحم ربي أنه انكار أما شرك الأحياء طمح الحرق وأعوان وشرك ودرك وقوة الذي سينكر سيفح ضرورة إنكارك فما يجرؤ إلا من رحم ربي، فمن هذه هذا وهذه وهذا هذا شرك وهذا شرك لماذا ينكر هنا؟ وعلى الجوء وراء بكلمة إلا من رحم ربنا هنا يقول الشيخ أنتم تركزون على شرك الأموات ولا تركزون على شرك الاحياء تركزون على الذين يذهبون إلى قبر السيد البلوي والجيران ويتمسحون بقبورهم وهذا شيء ما انطرنا لكن وتتركون الحكام والطواغين الذين يعبدون الناس لأنفسهم ويدعون الألوهية عمليا دون أن يترصدوا رغم انا لو في شرك الاحياء في شرك القهوه لو وجدنا امورا لا نجدها في شركه مصر في القبور كان في مؤخر وكله يخرجنا مننا لا هذا فشل لا ولكن لو وجدنا امور موجودة في شرك الاحياء شرك البصره شرك القهوه نجدها اول هذه الامور أن الشركة الأحياء ينطلق قوة سلطيرية هذه القوة تخضع الناس بالكفر وتعمل حصرا وجبرا على فتنة الناس عن دولي فهذا الشركة الأموات الذي يذهب لهم لا يستطيعوا أن يجبروك على أن ترعوهم من دون الله ولا على أن تطفد الكبرين ولا على أن تنصر والتراك العلي لا يستطيعوا العبد والذي يدعى لهم بمسيط محضر ربعك أما في شرك الأحياء في شرك القصوص في شرك التوضيط لا. لا يتركوك أن تعبض الله حق العباد لا يتركوك أن تتحاطى من شرع الله لا يتركوك أن تتجنب الربع لا لابد أن يغنسوك في الكفل إذا رضيت به، فشرك الأحياء يمكنك قوة تنتهية سواء في ذلك تنتهيك القوة التو... رغبا أو رهباً سواء كانت عن طريق المال المناصب، الجاء شراء الزمم المتاجرة بالدين تغيير الأحكاة والصناية وليزولة أو كانت رهباً بالقوة والسيف والسلاح إما ذهب المعين حين نصيصاً لابد أن تبزروا لا, لا نتركهم في عبدالله سبحانه وتعالى لا نتركهم يتحكمون بحكم الله بحكم الله بحكم لا هذا الأمر لا نجد أبدأ بالشركة أمراك هذه واحدة أن الشركة الأمواتي ضررها في المقام الأول ضرر النازمة على صاحبه على هذا العبد الذي اختلف هذا كله لا يتعدى إلى غيره لأن الشركة الأشياء في الأصل في المقام الأول متعدد وليس لطرد أو لطائفة بل متعدد لمجموعة العلمة فهذه القوانين ما جاء ديار الإسلام والمسلمين إلا حتى أرد الناس عندي ونتتلمنا ودهما نبرد شريعة في شريعة الشيطان هذه المترجمهم جداً فقط شاشع بين النوعين وكذا هم شير <تصفيق> لكن هذا ضرر متعدل ولازم على صحيحه أما هذا لا ضرر متعد في الأصل بل ما شجعت هذه القرنين وضعية في أرض الإسلام والمسلمين إيه لتكثل الناس عندنا هذه واحدة لنتعدل ضرر الثانية أن هذا الضرر كما رأينا في استعراضنا في شريعة الشيطان ضرر يشمل أو تعدد لكارثة من أي الحياة البشرية. فالبروات الخمس في ظل القانون الضعيع ليس له أدنى صواب. فكون هذه النصا البروات الخمس في ظل القانون الضعيع على النقي تماماً مما أراد الشريعة أن تقرره الإنسان. انظر بالله عليكم خارج بين برى عباد الكبر وبين برى أبد الكصور. خارج بين هذا المفهوم. وكلهم اثنين لا لنزل فمن على هؤلاء نمثل على ذا. قارئ بين ذرا من يصوت الخبر من يصوت من جلومنا الله وكل شيء عبد الله إذا إن الأمة مفتنة بشريت الأحياء. الذين يعبدون الناس يعبدون الناس الأنفس. ونكرم لا نقصد بذلك ابدا التوهين من تلك انواع الاولى ابدا بحاجة لا نقصد بذلك ابدا التوهين او تقليل من شأن النظر او العبادة او الدعاء او الستغاثة او الاستنصار او التوكل او قواء عبادة كان خلصا لله سبحانه وتعالى لا أجل أجل لا أم ترهاد ولا نهول منهم ولكن نتكلم عن أمر ملاحظ عند الجميع على التركيج على ألواء معينة من العبادات وغمى أن عرف تحقيق عبادة الحكم والتحاكم في الترجمة العملية لمسهود العبادة كما سيتمانى في الوجه الثاني وعلى تحقيق ضرر شرك الحاكمية على الأمة أكبر بكثير من ضرر شرك وإن كان كله شرك وإن كان الفضيلة أولا لابد أن يفضل لا بد أن يخطب الله سبحانه وتعالى بشتى المال بل لا مناجع ولا منجد ولكن يوم أن تعم الفتن أو بدع ويراد أن يخط أن يخضع, يخضع لها الناس قصر وجب وجبرا لا بد أن تستحمل هذه البدع بيانا وتميدا وردا على كل المعلم الموجود أمام المسلمين ثم أحد المفروض أن يذكره يوم أن جارك الفتن أقربه ولماع السنة ببره في شفته والرب وكانت هي شغلهم الشريف. لماذا؟ لأنها هي التي يراد أن تقبض على الأمة. فمن كما من يوم ثوري، سبحان الله. الرحيم. فلا بد أن نفكر هنا على الأقل بعض من على الأقل أن نعاملها معاملة المساواة مع تلك السور. <تصفيق> إذا الوجه الاول الذي يتبين أنا بيجي من خلق خلق يبين أن الله عز وجل هو أن الحكم والتحاقب إبادة لله سبحانه صرف الصنم والذكاء والحب والنذر والدعاء والذك إلى غير هذه الصور كما أن هذه الصور أو هذه أنواع إذا لله سبحانه كذلك الحكم والتحاقب إبادة لله سبحانه صرف تلك إبادة من غير الله شرك أكبر مناقض لتوحيد المهيز كما أن صرف الدعاء والنذر بغي الله شرك أكبر مناقض لتوحيد والله سبحانه وتعالى لم يقرر بين الشركة, الشركة في عبادتي وبين الشرك في خطني وإذا نقرر الشركة في شركتي فليس هناك أدنى فرق بأي وجه من الوجوب بين الذي يسجل ويعبد الصنم للجسم وبين الذي يتحاكم فكلاهما المهيز ثم نتحدث إن شاء الله <سؤال> عن الولايات الثانية ومجردين باعدون أن ينقضوا عن خفلهم من الولايات والدوار ورسولين أمينه بسم بسم الله بسم الله بسم الله الله بسم الله بسم عن وجه أول الذي اتبرد به واتبع لنا، مدام اتبرد، هل حصل غير ما أمره الله بتوحيد الله وحده؟ وعلمنا أن هذا الوجه كان يدور حول مفهوم العبادة حرفة وهيذا عن أذهان كثير من الناس لله الرحمن الرحيم. هذا المفهوم يتعلق. بالعبادة من حيث أنواعها أو من حيث مصببات هذه العبادة ورأينا أن كثيرا من الأدهان حصرت العبادة في أنواع معينة في الصيام في الصلاة في الحجم في النازل في الدعاء إلى غير هذه الأمور من الشعائل التي ينصرف إليها الزهن أول ما ينصرف إذا سمع قبضة العبادة وقلنا أن هناك عبادة فخرة مغيبة عن أمهان المسلمين إلا من رحلة رطلة ويا عبادة الحكم والتحاكم الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى ما أنزل الله وقلنا أن هذه العبادة عبادة الحكم والتحاكم هي الترجمة العملية بالعبادة كمفهوم شامل وكان أن صرف الدعاء أو النذرة أو الزبحة وغير ذلك بغير الله شيركم أكبر نخرج من الله كذلك صرف الحكم أو التحافل بغير الله شيركم أكبر نخرج من الله هذا الذي ترغناه في الدرس الماضي اليوم نتكلم عن الوجه الثاني الذي يتبين دي أيضا معنى مدى مناقبة الحكم بغير ما عند الله التوحيد الأولوية الوجه الأول كان يتعلق بالعبادة من حيث أو من حيث أنواع هذه العبادة حسنا نرجع الانتباه اليوم الوجه الثاني يتعلق أيضا بالعبادة ولكن من حيثية أخرى باعتبار آخر يتعلق بالعبادة من حيث كيفية هذه العبادة من حيث صور أداء العبادة من حيث صفة العبادة الذهن عندما يسمع يصطلح العبادة ينصرح مباحرة إلى الصلوات والأبكار والأبعية والشعائر الصرفة عند المسلمين من الطوات هناك هذه صورة أو هذه بعض صفات العبادة أو هذه بعض هيئات العبادة ولكن هناك هيئات أخر وصفات الأخر وصور الأخر تؤدى بها العبادة أيضا ولكنها مغيبة عن أذهان كثير من المسلمين إلا من رحم ربنا كما أن رأينا في الوجه الأول أن هناك بعض أنواع العبادة مغيبة كذلك أيضا نجد في الوجه الثاني بعض صفات العبادة أو صور أداء العبادة مغيبة كذلك عن أذهان كثير من المسلمين إلا من رحم ربنا الوجه الأول يتعلق بإيش؟ لأنواع العبادة وهذا الوجه يتعلق بصفات العبادة أو بهيئة أو كيفية أداء العبادة فالعبادة ليست مقصورة في طريقة أدائها على الصلاة أو الصوم أو الحج أو غير ذلك من الشعائر. لا هناك وجه آخر أهم على التحقيق من هذه الصور وإن كان كلها عبادة يجب أن يفرض بها المولى سبحانه وتعالى ولكن نعني بقولنا أهم أنها ترجمة العملية وبرهان الصد على صحة الوجه الأول على صحة الصلاوات والأكتار والأبعية على صحة الصفات أو الصور الأولى كما تعرض الوجه الأول أو المفهوم الأول للتحريف، كذلك تعرض هذا المفهوم للتحريف أيضاً عند كثير من المسلمين. نقول صررنا في البداية أن الغاية من خلق الإنسان، من خلق الجن والإنس فيعيش العبودية. قلت تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لعبودي. انظر لهذه الآية انظر لمذنها اللغوي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى حصر لنا الغاية من إيجاد الجن والإنس في غاية واحدة وهي العبودية ودعم هذه الفكرة بأمرين يعتبر في لغة العرب من أقوى أساليب الحصر والقصر النفي وما خلقت نفي وما خلقت الجنة والانفر ثم الاستثناء الا يعبدون النفي والاستثناء لن خيدان غاية الحصر والقصر غاية الحصر والقصر فالنفي ينفي اي غاية اخرى غلطة من اجلها الجن والانفر والاستثناء او الحصر او القصر يحصر جميع الغايات التي خلق من أجلها الجن والإنس في غاية واحدة. فهو نفي تام في أول الآية ثم حصر كامل. نفي تام لأي غاية أخرى. من الممكن أن ترد على الزين ثم حصر كامل في جميع الغايات حصرها النور سبحانه تعالى في غاية واحدة وهي العبودية. <تصفيق> هذه العبودية هل تختص بنوع من أنواع النشاط البشري؟ بلون محدد أما تشمل كل ما يسمى مشاطا بشريا هذا رأينا في الوجه الأول رأينا أنها تشمل كل ما يسمى مشاطا بشريا تنتظم جميع مناحي الحياة حتى الموت في مفهوم العبادة لله سبحانه وتعالى صحيح؟ هذه واحدة هذه رأيناها وقررناها الوجه الأول طيب هذه العبادة التي هي الغاية الوحيدة من خلق الجن والإنت هل تختص بسطرة زمنية محدودة من العمر الإنساني؟ هل تختص بمساحة زمنية من اليوم او الليلة تشمل وتنقضم جميع سطوات الحياة ليس تختص الحياة حتى الممات ونحن نقصد بهذا الاقدار الثاني اللحية الزمنية طب لو رأينا بالمفهوم القاصر لطريقة العبادة او المفهوم القاصر لصفة اداء العبادة والذي يحصر هذه الصفة في الشعائر انت ماشيب معي لو رأينا هذه الشعائر جميعها لو, لو اردت ان تأمل جميع انواع الشعائر التي الله تضمن ما فرض على خلقه تجد ان هذه الشعائر مهما بلغت من نوافد وفروض ومصف حبات وصنان وغيره تختص بفترة زمنية محددة من اليوم والليلة صحيح؟ مهما بلغت تختص بفترة زمنية الشعائر محددة من اليوم والليلة صحيح؟ فتباقي الوقت كاي شيء يقضيه الإنسان لو كنا ان العبادة لا تنتظم هذا البطن لو كنا ان العبادة لا تنتظم هذا الوقت لو كنا ان العبادة فقط في استطاعتها خاصة بكيك الشعائف كما هو في اذهان تأثير مننا اذا باقي الوقت الذي هو الاسر يقديم انسان في اي شيء هل يقديه في لغير الله هل يقديه في عبودية للشيطان العبودية لفلان وعلان خرج عن الغاية التي تلقى الله من اجلي هي غاية رحبة منذ ان خلص الى ان يموت ثم يحافظ بين النادي مع الجيد صحيح اذا الغاية تنتظم جميع اوقات الإنسان. في ذلك أوقات الشعار أو المتبقي من ذلك صحيح؟ طيب هذا المتبقي ما هي الصفة العبورية فيه؟ في وقت الشعار الصفة العبورية أداء الشعار فهم ذكاء الذكاء مثل طيب. في الوقت المتبقي لن هناك شعار ماذا يفعل لإنسان؟ ما